شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا خير لك من الأولى. ولسوف لك من ولا يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ولا يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضلا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تمهر وأما فلا تنهر وانما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث